خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تَمِيدَ بِكُمْ بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها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 يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ووصينا الانسان بوالديه حملته امه, حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير وان جاهداك على أن تشرك بي ما ليس, لك به علم ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون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 ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك وقصد في من صوتك إن أن انكر الاصوات لصوت الحميد الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه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 ككفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور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 ولو انما في الارض من شجره الاقلام والبحر يمده والبحر يمده من بعده سبعه ابحر والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله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 أَهْرَفَ اللَّيْلَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّهُ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ذلك بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الباطل وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إن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 يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يومه يا الناس ربكم يوما لا يجزي والد عن ولده لا يجزي والد ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا وعد الله حق إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنكم